بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جاء رمضان بلي قرنقفا وقاسد ديت تفا رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرى مكة ديمن وانتسان ديمنيف مكة بنوفي ويانسلو غيا مدا ويا ربي ندان دينا سبب نفتحي غدا كنا بني بكري في قريشي قبيله خذاا جدمو تراسول ربيتي تي ولي قلتك عبدوتي احديدي غني نمد قدما الرائد جيثن عمر من سالم الخوزاء نم نجدامو قعي رسول ربي اتدو في مدينة رسول ربي مسجدك السجراني دب بيكنا قوتو اتهمي رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا عمر رب سيسم سيافشر جداني إرقكنا نموني كي سمم باي اين خوزاء را كان رسول ربي ردي دفن، ودو رسول ربي تهيمن قريشي عديدي دخنا سداتته أبا سفيان رسول ربي تقرقته ولي قالته درا أكا أن رسول ربي وجه نهار ومسو برباد رسول ربي صلى الله عليه وسلم ومتقا جنيني أبي سفيان أكاسبت في هنغاهي غر رسول ربي صلى الله عليه وسلم فتحي مكة في قبهان ربي نل كالتا أكا ربي بساس قريشي إجئ الراقب دعائي نيسان كالتا اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش جللل يا ربي بساس تو قريشي نر راقب جلللل كالتا رسول ربي صحابة إساني أججاني شفا كبيلا يقانقس مسلما تاتي مرتو أكبه في قبوة تنجرني أججد برسا رسول ربي نمك كمكونا ولدتك أباني جيش مسلم توتا رسولي أكثكي ولنبايا بحينس رسول ربي مدينة رابايا وياك رنفات رمضان الراب وقا سدي التفاهيرا إرا قرمك كأدما رسول ربي صلى الله عليه وسلم إلمي أبير إساني أبو صفيان المحربي أقسمة إلمي عداد إساني أبد الله بن أبي أمية رسول ربي قسمت غرامك كاديمي صوما نمنللني صوما رسول ربي دربني ديبون إساني تججباتي بشان ان افتت نقامتاتي بشان بوفتاء قسمت ديمن بوتك قديدي جرامو احتضيان قديدين كوني بشان بوستي أصفان اتواب افتتو صحابة إسانيتين يا صحاباكي أدويدا ولقلوفتاني صوم فروق أبداني أكجباتتاني فجراني اتهما رسول الله اللي في فراني صاحباني فرسيسا صومنا من إما لديه أكرر رخصة يقاني لافن تاتي إذا كان رسول ربي ما يشاء بشان اتوار في دا رني بشان الثورة بطنية بشان الرّاء هي على كنّ رسل ربي صلى الله عليه وسلم ديمس التفّن بوتا جحفاج الأم تو ويتجين أبيرا عبد المطلب أبيرا إساني عبّاس عبد المطلب إساني رسول ربي صلى الله عليه وسلم نجمدا ويتארגن. عباس يمكني جيش مسلم تثار فاجرة شقوبن قبو. آخر نما مدينة قدان صاف. مقر رقاه عباسه كان. اجيبود فتح مقر توان أرجنت في جدة. هجران اجيبود مقر رقدانون ندعبت يجودا. عند مسلم أوان تادى. رسول ربي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مقاته هجران قدان هنجرتوان جرانه رسول ربي صلى الله عليه وسلم اقسمت ابرع ايساني كاناللي كا اسلامه غمدني غمدشون ايساني تا فتح مقاته رب ايسان غمدشي سلي قد دولة قسمت التفوفا قرامك كاديمسا بوتا ظهران جل أمو ويتغيان يرون يرو إشائيتي صحابا أججا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمن مرتوء بدك أبسيسها جلانيني ربنا الآن قريش أكرا رسول ربي إن أقرر إجئراء قبيجرا قرران إن أجيني رسول ربي ما دينا بهوخنا ربي اتكرسني في رسولي والرسول ربي يقوله برباد الله إن بيك نسان ابو سفيان به حكيم بن حزام فاني بديد من ورقاء فاني بعد فتح مكات إسلام يعني جركني ودون مال لي أني يفاجركني كجروا بربادة بهان مكة راكأني مر الضفران بوتاج لمكان عروفاني ويتأكش يبدي إبدي قفسي فامتير تبال إيما راتي نمني كوما قوتون غارة غاراتي لبدة قفسيسي جاري كوني أكما لي رفتر لفنورتك ما نمني كوما قلاني بكا كوما قلاني تبدة قفسيسي يروكنا أباسي من عبد المطلب نما برباداجرا كا وعار رسول ربي هجتاجرا قنا قريش التيم أقا قريشي هلولي أقا خطيه هرقا كنتو أباس أباس سوفيان إنهين أرجي حاكيم ابن حذا مولين جرا بوديد ابن الوارقاء اللي والين جرا أباس أباس سوفيان إنه ني أمن سيسي هرقا كنتي هلولي ني رسولي ربي نما هغانك ما جرا دبين تدري ميجرين أكا ست إس أمن سيسي أباس هاي نما قوم القرآن اللين دندن قيده حركة سفيان رسول ربي تفده أك رسول ربي حركة النسيوس أبو سشار رسول رسل سينان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال إسلام ما يا إذا كان رسول ربي أبي سفيان نمني منا كيسين نغايا نمني مسجد الحرام انسين نغايا نمني بلبل وفي شفتاي منا وفي تاين نغايا جلاني اواجي اكندا بيرسن ابي سفيان دبي كنفدته ديمي ور مكه ولت قبي دبي كن اتيهمي ابو نم كان اللولن دنديتني نجبهون نجر وغيارا منا كيسن غديا انايدين رسول ربي جيشي إساني إسان سجُّ أن أداجن أكنى جراني الأمانيف نما إسني الليل ملِّل لنا دبرتين الجيسنا يجولل لنا الجيسنا جراني أداج أكنع دبر سر رسول صلى الله عليه وسلم بودخنا ديمني رسول مكن سينا جبارا سينا بوتا خدا اجدمتون ورانا اساني كتيبة الخضراء تجلمت قبتاني ويا جمعهدا سين الرسول ربي صلى الله عليه وسلم رمضان الر بليق قدني سغل وغاسد التفى ميا نسني غيا قددا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال اساني قسوا تجلمت يابتني ديمني كاف مكاً سيناً سن ربي إسانيتي أفقدك أبا أكاة ربي فتحي كان إساني قولي كان ربي انقلتك الفتاة أكاستدي من رسول ربي صلى الله عليه وسلم سورة فتحي قرآ قال إساني قبارت سقلئه في ألفود ور مكا بل بل قد رسول ربي قالوا <تصفيق> لالا قوم مسكوتي نقوم بالبالقبات تهيئتني الرسول ربي لالا والرسول ربي فجة رسول ربي صلى الله عليه وسلم بوتا خيف جلمتت دكان وفي الآبتني أتشقبت أمهاني تجلمت <تصفيق> تا أبليت علي بن أبي طالب قاتل فتا رسول ربي هايما قافته رسول ربي هيما ما فيها سينتو جلنين مرهبا أمهاني جلني إسيك إبلا أمهاني إن تنكي جلت رسولا يا رسول الله جلتين إبلو في إبلو نران تقنى جليتنين أمانك النيفي جركنين عناكية نران تقنى جلتين رسول ربي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني يا أم هاني أو نمت أمانك إن تيف نمت قصر أن تقو جلنين على جرتي والأبن إساني على جتو يسرع الجس نمت قو دبرتين أمانك ولندن لتو جلنين أجرت فيدي رسول ربي تريتي اتهمتي أجبود رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكمة ره عقب مسجد الحرام لفتي مهاجرته في أنصار فولدر إساني جاءا دويدو بيساني جاءا جماع جمان إساني جاءا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جتّا تكبيرا جتّا تهليلا جتّا أكذبتيان رسول ربي بوتا حجر الأسود كن جهني سلام قافتا كذرة إنسانين كذرة حركا أبني وتسن بيتي فمرات ربط أوفني بثني ثمان يروسا مجا بيتي لا ثابوته لب في جهة ما رسول ربي أدد تابتت كلاوانين قذر إسانيتي ورانا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جلا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جلا ورانا ويترسل ربي التجكيخا تابوني ثم هندسيتو لفر اللويت يو تابوني تقول لفرهيه صاحبان بقني لفليه التككفسا قالنا انتابون الابسديه في جهاتما مقا قعباتي تككفتين ستة قدران اكتتك ببرمتو قالنا الرسول ربي ديمنيتن نمك قعبا قل في اسيه ركاقبتي دهاتا عثمان بن طلحان مجرم نايا ماجرني يامسسا مفتاح وكاني فرت قعبات إسار كجرا رسول ربي نوبني جرنيني بنسيفة وإتأني بني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمر من الخط أبين سورة قعبك سجرتة أسين الراء بل سجلني أججا أمر اللي أقصت أجيبا بل سورة قعبك سجرت رسول ربي قعبك سسينا بلال إنفاء قبتني ويصالح المذيدي في قطني سينان جلل كان بل بلق دي كفة يرقسني اتشي كيس يرون اي اني رسول ربي ترن رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرقى اباكي سينان سن قطبات الققربتات في دي سني قطبات لمرقت في دي سني قطبات سدهي امود أم ويددوبت في دي سني أكسيتي كيس ستاءن بيتين قياسا اتباجها قبدي رقعالمكي ست سلاة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم إرقكنا قعباكي الساقة دي بياني ورمككنا انو إساني تولد تقباميتي نجرا خطباقو الرسول ربي خطباقو الدو رب فارفتا رب رت فارول انقلاسا إرقكنا يا جماعة قريشي ميمان هاي سنغل وماء سنغل أسياتا جلنين قريش اللين دي بي بريد دي بفتيب. أعطي أبالي السكين ناكب جماعة إلما أبالي السكين ناكب جماعة جدتين رسول ربي الله أكجران وانتعني سنجرون أكما يوسف أباليا إساتي جدي أرأنتي سنرى وفينفلان نوي ديما إسنجرتني نقهان قدل إفامورا نمن إسنطق نجر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم هل كان الرسول ربي مسجد الحرام هرق إساني مفتاحنك أباجرون علي من نبي طالب برسولة تلوهي يا رسول الله يا رسول ربي تيو ما مفتاحكنا نوفكني ها حجابا في سقايا اللين وحرق قلتو حجابا في سقايا جدشن وانبرما بيتي قل في حرق قلتو في وبا زمزمة نما أبعفنون لي جر جلان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسمان إس سجرا أسمان الماء الحابر بعدا جرًا وعماني أسمان رسول ربي تلو رسول ربي أكن جرني يا بني طلحة هو أقول في تيس النرّة حال أبد إسنرك تاتي تتوتاتين نمت كل إسنرك مفول ظالم ملجر أني رسول ربي صلى الله عليه وسلم في إيجو اللي بني طلحات أثمان فعه رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثبتني أمر نساني الأباتي جناني ورمك كيسان أهديب أولان تق تق لفه أبو بكر الصديق رضي الله أنه أبا إساء أبي قحافاق أباتي لفه رسول ربي دور الأباتي أكدت إسلامي إيجا كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي قريش اللي أهدي قرآن إسلامي ما رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافس فتوى الدو فتوى رسول ربي يقول إنسان كيسة تكو فرشون حرام دعانياتشون حرام فون كرقر فون بويات شون حرام تعبت أجرجات حرام كنن فتوى القرآن رسول ربي صلى الله عليه وسلم بنين سماكة بنمتكوني وأنجود تلجو قلبي أرباكي ست وانني أرغم سيسي مالي في جنان أربني نانو سنجرت مرتو فتح مكاكنا أيدي يو رسولي قاه فتح مكة كنا كقريش هنج فتتاتي يو رب فتحي قد اي في مكا ارتك بانو تاتي دينا رسولا سينوف يو كقريش هنج فتتاتي لو هتوفر عديب فتتاتي محمد تدولوف حالة كنعان أكثف تقويتهن أي ديجت ولا بيربى اللى جرورك بينك إن فتح مكة أن إسانتة بنو خنان باي رسول ربي كبجي الرسول ربي تي صدر كابد ذاكنة درسي انت اقرأ اسمت العبتي درسي بروتين هقولتي لي بنطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته